وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبو وألقوا منكم ما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا تبو الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا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 الدعوةكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بلو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل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 كشفنا عنهم إلا قوم يُنسلم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء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 والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني من المنتظرين، ثم ننجي رسولاً والذين آمنوا، كذلك حقاً علينا ننجيل. ولا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفقكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفهم ولا تكون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 إسكن الله بضره فلا كاشف له إلا هو وإيردك رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليا وما انا عليكم بوكيل واتبع ما حتى يحكم الله اصبر حتى يحكم الله وهو خير